اليوم قاعدة الأصل الظاهر ولا يصار إلى التأويل إلا بقرين الأصل الظاهر ولا يصار إلى التأويل إلا بقرين الأصل في هذه القاعدة إن الأصل الظاهر الأصل في اللفظ الظاهر ولا يصار إلى التأويل إلا بقرين انتهينا تكلمنا لما تكلمنا عن على المتشابه،, على المتشابه أخذنا المحكم معه فقلنا المحكم المتشابه ثم بينا أن القاعدة المتشابه معلوم المعنى أم لا قلنا أقوى الثلاثة قول معلوم مطلقا قول غير معلوم مطلقا القول الفاصل هو إيه أنه معلوم لدى قليل من الناس لحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن ها؟ لا يعلم هن كثير من الناس لا علم هنا كثير من الناس علم هنا ايش من الناس قالت الاصل الظاهر ولا يصار الى التاويل الا بقرينه الاصل الظاهر يعني الاصل في اللفظ الظاهر ولا ولا يصار الى التاويل الا بقرينه لقوله صلى الله في هذه القاعدة اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل اللهم فقهه الدين وعلمه التاويل هذه القائدة الحق بأنها عليها جماهير السلف والخلف من الأسوليين كما قال الإمام الشفهي القرآن عربي والأحكام فيه على الظاهر القرآن عربي والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها وليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص الا بدلاله الكتاب الا بدلاله من كتاب الله الذي أو من سنه النبي صلى الله عليه وسلم او من اجماع الأمة وهذه فرعت على قواعد كثيره منها اولا الاصل أن يبقى العام على عمومه ما لم ياتي مخصص يخصصه الاصل أن يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده الأصل أن يبقى الحكم أو الأصل في اللفظ الظاهر ما لم تأتي قرينة إلى تأويله هذه القواعد الثلاثة أو الأربعة هذه قواعد مهمة جدا كلها تتفرع عن هذه القاعدة إذ الأصل في اللفظ الظاهر يبقى على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرف من الظاهر إلى الهدف المؤول اولا الظاهر ما هو الظاهر الظاهر هو كل, ما كل لفظ أو كل معنى يتبادر أول ما يتبادر إلى الذهن من معنى لهذا اللفظ يعني إذا قال لك كل يتبادر إلى ذهنك أنك ستنام طويلا تنام نومة لكن نوم بالنهار لا بالليل صحيح إيش اللي يتبادر للذهن ها يعني مدرس عند الصبورة وسأل سؤالاً وقال أرضعت الصغرى الكبرى اعرب كل ما واحد يقوم يعرب فقال له ستأكل قريباً ستأكل قريباً صحيح؟ ماذا نقول هنا في الأكل؟ ستأكل طعاماً صحيح ولا لا؟ أعني نقول هنا الآن لتبين لك أنت المتبادل إذا قال لك كل يقصد بالأكل إيش؟ الطعام لكن إذا قال لك كل بهذا لما تخطئ في المسألة يقول لك ستأكل الآن يعني تأكل إيه؟ هتأكل ضرب صحيح؟ يبقى هنا هو القرينة حملتني من الظاهر إلى المؤول يبقى الظاهر هو كل ما تبادر إلى الذهن من معنى الظاهر كل ما تبادر إلى الذهن من معنى والمؤول هو ما كان بعيد الاحتمال يعني لللفظ معنيان معنى قريب ومعنى بعيد التأويل المعنى البعيد كما قال الله تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك يمثلون له في الظهر والمؤول هنا قل نحمل فيها من كل زوجين واثنين وايش واهلك ماذا فهم نوح من هذا الامر من ربه جل وعلا الظاهر ايش كل شيء اثنين ممتاز ممتاز هو هذا الظاهر واهلك يبقى كل اهل صحيح ولا لا ولذلك هنا نرى ان الله تعالى لما عاتب نوحا عاتبه وعلمه ولم يعاقبه ليش لم يعاقبه لأنه ظاهر معه والدلال عنه عتاب لا عقاب إيش هو الدلال على ذلك صبري صحيح صحيح بس التكملة أقوى بقى وإيش قال قال إنه ليس من أهلك إنه عاملة غير صالح هذا الاستدلال هنا هو الآن كأن نوح يقول فهمت يا ربي عندما أمرتني وقلت لي احمل من كل زوجين اثنين وإيش وأهلك ولذلك لما جاء يتكلم قال ربي إن ابني من أهلي وأنت قلت تحمل أهلك إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق شفوه بتكلم بالظاهر هو الآن فكان معه حق في, إيش؟ في الظاهر لذلك لم يكن عقابة كان إيه لأنه قال يا ابني كم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبري يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فانظر أخي الكريم نوح عليه السلام يتكلم بالظاهر مع ربي أمرتني أحمل أهلي ان ابني من أهلي فقال الله للفعلاء معلما على أساس أن المراد من هنا المؤول الظاهر. المراد في الآية المؤول للظاهر قال له انه ليس من اهلك اهو الان في حق امره هو لكن ليس من اهلي للعمل انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح في القراءه الاخرى ايه إنه عمل غير صالح يبقى ليس من اهلك لانه خالف عملك عمل لم يكن من اهلك شوف مع النسب موجود لكن انتهى الامر البراءه البراءه من الكف فانه ليس من اهلك انه عمل غير صالح إني أعزوك أن تكون مجهدين إلى آخر كان عتاباً ولم يكن القابل لأنه أخذ بالظاهر يبهذا المؤول هو اللفظ الذي له معناياً معناً قريب ومعناً بعيد تقدم المعنى القريب وأيضاً كان تقول مثلا يعني من, من, من, من, من بعض الـ الـ الأمثلة في هذا الباب تقول بنا زيد بيتا وزيد لا يحترف هذه الحرفة بحال من الأحوال بنا زيد أم علمت يقول عمر المحمد أم علمت تعلم أن أخاك زيدا قد بنا بيتا وهو لم يبني لم يكن بناءا ولم يحترف الحرفة يبقى المتبادر عندما يقول بنا زيد بيتا المتبادر الزهن من الذي بنا من الذي أدى بالطبوق ومن الذي يعني قد على بالبيت هو من لكن لما تريد تقول العمال هم الذين يبنون يبقى تقول معنى قول العرب بنا زيد بيتا المعنى البعيد لا القريب أن زيدا ايش. قد أمر بالبناء لكن اللغة تحتمل وما تحتمل, تحتمل في يكون مؤولا هذه المسألة مسألة من الأهمية بمكان العلماء يقولون بالنسبة لمسائل التأويل فهي مسائل ليست بالهيينة مسألة التأويل تأتي على معان ثلاثة وهذه الأهمية التي تبايل لنا هذه مسألة التأويل تأتي على معان ثلاثة الأولى التأويل بمعنى التفسير التأويل بمعنى التفسير والبيان وهذا الحق بأن الله رعلا قد حبى بعضا من عباده الفهم عنه والعقل عنه هذا هو المهم قال ابن عباس قال علي ابن أبي طالب عندما قال له خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فماذا قال ها قال لا والله إلا فهما يؤتيه الله في كتاب. إلا فهما يؤتيه الله في كتابه فالتفسير بمعنى التأويل البيان ف... وأيضا لما حضن وعانق ابن عباس قال الله ما فقهه في الدين ها وعلمه التأويل الله ما فقهه في الدين وعلمه التأويل لذلك كان من الراسخين لما قرأ قول الله جاء فعلا وأما الذين في قلوبهم فتبعونا ما من شبه منه ابتخاء الفتن وابتخاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تاويله الا الله ابن عباس قال وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم ثم وقف وقال انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويله يبقى التاويل بمعنى التفسير التاويل بمعنى التفسير واذا في بعض الات يقف عندها لا اعرف تاويلها ابن عباس يقول ما علمته معنى فاضر الا من العربي جاء العربي في خصومه فقال ابن هذه بئري وأنا فطرتوها بئري وأنا فطرتوها يعني إيش يبقى, يبقى هنا هو قال فاطري علم فاطري يعني إيه ها؟ كالإبداع في الخلق هذه بئري وأنا فطرتوها فقال ما علمتها إلا من الأعربي فهنا التفسير بمعنى البيان والتأويل بمعنى التفسير والبيان فهذا للعلماء للخلص من عباد الله والمعنى الثاني حقيقة الشيء تأويل بمعنى بما تقول إليه المسائل حقيقة بما يقول إليه الأمر بما يقول إليه الأمر يعني حقيقته كما قلنا بأن حقيقة الأمر لا تكون إلا بإيه إلا بعين اليقين أو بحق اليقين لأنك تقول مثلاً عم ثلاثة علم يقين عين يقين حق يقين يقول لك العسل الجبري لو ترى ففيه وفيه وفيه فأنت الآن قد علمت عن العسل الجبل بالإخبار ده اسم علمي إيه؟ علمي يقين طيب ثم في اليوم التالي جاء قال أما أخبرتك أمس أمس عن العسل الجبلي وقلت فيه وفي قال نعم وإني أخبرت الناس بفائدة العسل الجبل قال هذا العسل الجبل فأنت رأيته أمامك فده يسمى إيش عين يقين طيب ثم قال ذقت فتذوقت فصار إيه حق يقين حق يقين مثل الجنة تسمع عنها الآن عددت العبادة الصالحين ما لا عين ورأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر تأتي على الصلاة يوم القيامة وتنجو بفضل الله وتمر على الصلاة الله مجعلنا جميعا كذلك بوابة الجنة تنظر في باب الجنة الجنة أمامك ما دخلت هذا اسمه إيش يبقى في الدنيا كان علم يقين قبل أن تدخل ودق من السلام الباب صار صار إيش عين. عندما تدخل وتعانق حور العين اللهم اجعلنا منهم اللهم نجينا من الدنيا وما فيها يا رب العالمين وادخلنا الجنه بسلام عندما تدخل وتعانق فده اسمه ايه حق يا اخي حقيقي. طيب فتأويل الشيء هنا ما تقول إلي حقيقة كما قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رؤس ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا وكما قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولنكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم وهم وإنهم لكاذبون المعنى الثالث وهو المقصود أصليا هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المؤول صرف اللفظ عن ظاهره إلى المؤول وهذه قاعدة التي تكلم فيها العلماء النبلاء في مسألة التأويل أصليا صرف اللفظ عن, عن ظاهره صرف اللفظ عن ظاهره العلماء قالوا صرف اللفظ عن ظاهره بسنة لا ليست بسنة جائز لا ليس بجائز بعدهم قال الأصل صرف اللفظ عن ظاهره كأهل البدع الذين صرفوا ظاهر النصوص وأولوها تأويلات سواء كان صحيح أو خاطئة طيب العلماء قالوا صرفوا اللفظ عن ظاهره خلاف خلاف الأصل فما كان خلاف الأصل فلابد له من من أدلة لابد لذلك وعما يقولون فيها أمور ثلاثة شروط ثلاثة حتى يصح لنا صرف اللفظ عن ظاهر الأمر الأول أنه لابد أن اللفظ يحتمل هذا المعنى يعني اللغة تحتمله اللفظ يحتمل هذا المعنى كإيش كقول عروة لأبي بكر عندما قال له الكلمة المشهورة قال له إيش لو يد لك عندي ما كفاتك بها لرددت عليه لولا يد لك عندي يد ايش قطع ابو بكر يده تركها في جيبي فتبرك بها عروة فكانت تدر عليه ارباحا كثيرا لكن الدماء سألت عليه صحيح لا لولا يد لك عندي يعني لولا ايه لولا كرم لولا جود لولا اكرام لولا احسان يبقى اذا النعمة هو الان يبقى اليد هنا نعمة تؤول بالنعمة والسيق يدل على ده يبقى لابد لا لابد اللفظ يحتمل هذا المعنى هذا اول وطبعا هذا قيد يخرج إيه؟ يخرج المتلاعبين في كتاب ربنا المتلاعبين باسم التأويل الذين يقولون القرآن له ظاهر وله باطن من هؤلاء الباطنين الرافض الخبساء أخبس أهل الأرض أضل أهل الأرض الرافض والله أضل من أهل من كفر الفجر الرافض الخبساء هم أضل وأضر على الأمة الإسلامية من غيرها وأنا سأكرر دائما كلام الشعبي أنه قال على الروافق فضلوا أهل الكتاب بخصل قيل لليهود لأس... من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا موسى ثم قيل للنصارى من أفضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا عيسى ثم قالوا لهؤلاء الخبثاء عليهم لعين الله قالوا لهم من اخبث الناس في الناس فيكم ما شر الناس فيكم قالوا الذين صاحبوا محمدا صل هؤلاء قوم ما ارادوا اصحاب محمد بل ارادوا من ارادوا محمدا لكنهم ارتعدت فرائسهم لان السب في الصاحب سب في من صاحبه الذي يصاحب احدا له ما له من نصيب لا تسالنا عن الصاحب إذا اردت أن تسال فسال عن قال لا تسال عن عن المر ولكن سال عن خليلي ينبئك الصاحب وساحب فإذا رضي الله ل... ل... ل... هذا قطح في الله أيضا حشاء سبحانه وتعالى لأنه لما إذا اختار الله لصحبة نبيه الذي هو أكرم الخلق عليه شرار الخلق أين الحكمة؟ أين الحكمة؟ يرفض لا يقبل وهو أيضا كيف يختار الأشرار معه الذين يرتدون عن دينه فهؤلاء قوم أرادوا النفس السلام فهم أخبص الناس فقيل لهم من شر الناس فيكم من أخبص الناس فيهم قالوا الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم هؤلاء لهم تأويلات باردة تأويلات تسمى التأويلات الكفرية كما قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال البقرة هي أي رضي الله عنها حاشاها حاشا رضي الله عنها المبرأة الصديقة بنت صديقة من فوق سبع سنوات براءها الله يدل في علامة القرآن يطل إلى يوم القيامة لها الحظة عند ربها ولها الحظة عند نبيها صلى الله عليه وسلم قالوا بهذا, قالوا بهذا. وآتوا بتأويلات أخرى لبعض الآيات على أن هذه للإمامة وأن علي هو الإمام وهو الحق بالخلافة كلها تأويلات لا دلالة عليها بحرم الحوال وهذا كما قلنا من باب التلاعب بكتاب الله هذا من باب التلاعب بكتاب الله اما الاخرون الذين يؤولون يؤولون بادله كما ساتي الثاني الا يكون في السياق ما يمنع التاويل يعني النص محكم كان يقول كما قال على قال فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه إذا رجعتم ثم قال تلك عشرة كما ما فيش تاويل بقى بأدبة. خلاص انتهى محكم فيبقى اذا لابد ان نقول في السياق ليس في السياق قرينه مانعه من التاويل لو كان هناك في السياق القرائن ما, ما في قرائن وانه لا مانع من التاويل يقال بالتاويل ما دام اللفظ يحتمله الثالث القرينه التي يعمل بها القرينه يبقى بلا قرينه لا تاويل اللفظ لا يحتمل لا تاويل كان رجلا يقول لامراته انت طالق لا ليس كذلك يقول لها ائتني بكوب من الشاي فلما أتته بكوب الشاي قال إذن ارحالي عنا قصدته بكوب الشاي بأنك طالق ما يقولون في طلاق الكناية عندنا الطلاق طلاق إيش طلاق طلاق في الشارع وطلاق يكون في البيت والطلاق الثالث فين طلاق الصريح والطلاق الكناية فيه نوع ثالث المعلق طب الطلاق الصريح معروف طلاق الكناية انه اللفظ يحتمل الايش؟ الطلاق لكنه ليس صريح فهذا لابد له من ايه؟ من النية كعب ابن مالك لما امر مسلم وفرقة الزوجة قال لها الحقي باهلك طب الحقي باهلك دي تحتمل الحقي باهلك مدة وريحينة تحتمل الحقي باهلك زيارة ارحام وتعالي تحتمل علماء تحتمل تحتمل, تحتمل. يحتاجون نية فقال الحقي بأهلك فهنا لو قال قصدت الحقي بأهلك طلاقا يبقى قعد طلاق مفهوم الكلام اللي. لما لأن هنا اللفظ يحتمل وأيضا موجود توجد قرينا أنه كان مغضبا لكن لو قال أنا قلت لها ائتني بكوب من الشاي فلما أتت قال أنت طالق قصدت بكوب من الشاي أنك طالق هذا لا يأخذ ولا يخبر لأنه ليس ثمة نطق بطلاق ولا هناك إيش ولا هناك لفظ يحتمل الطلاق فلا يقبل منه مفهوم الكلام والغير مفهوم هو هنا والأمثلة على التأويل كثير, كثير. منها مثلا ابن تيمية يأخذ بقول الله جنف العلام عندما قال فأينما تولوا فسمى وجه الله فأينما تولوا فسمى وجه الله أخذ بالمؤول وما يأخذ بالظاهر الظاهر عندنا هو إيش صفة الوج لسيما بسرعة لسيما أصحاب العقيدة السلفية لسيما الصفه ها اضيفت إلى الله الصفه اضيفت إلى الله قال فاينما تولوا فثم وجه الله اضاف الصفه للموصوف يبقى ظاهر انها ايه هذا راجع صحيح لكن ابن تيميه قال بالمؤول قال فاينما تولوا فثم جه فثم جهه الله على قول مسلم في ما بين المشرق والمغرب ايش قبلة وقال السياق يدل على ذلك لان السياق بأسري الكلام على الصلاة فين في الصفر وان النبي السلام في الصلاة في الصفر لم يكن مستقبلا للقبلة قال جابر قال العاية والسلام على, على, على فرسي يصلي غير متوجه القبلة حيثما توجهت البعير صلى كلام واضح الغير واضح واضح بإذن الإمام ابن ثمية أولى ولكنه لما أول أولى به بقرينة قرينة السياق بقرينة السياق من ذلك أيضا حديث ابن ثمية أيضا يخلف الجمهور في قوله سلم أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه وأنا عند ظن عبدي به قال فإن تقرب إليه شبرا تقربت إليه زراعا وإن تقرب إليه زراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وإن أتني يمشي أتيته هرولة ممتاز هنا يقول لا ليس الله جعله لا يتقرب ولا ذراعا ولا باعا ولا شبرا ولا شيء من ذلك هذه المسألة مسألة عليه مسارعة الإثابة على الطاعة قال لأن السياق يضبط ذلك كيف السياق؟ قال معلوم أنه ليس عند الله إيه؟ مسافات ليس عند الله مسافات ولو قلنا يستقرب إلى الله زراعا هذا التقرب لا يكون التقرب زراعا إلا فيش إما في السفر للحج او للصلاة يبقى كأنه حصر الإسابة في في الحج أو في الصلاة والصحيح نقول إجباعا أن الإسابة تكون على كل كل أفعال الخير فقال هذا من السياق يدل على أن المراد سرعة الإسابة خطأ مبين قد نقول هذا لازم الصفة وأن الله يتقرب نعم يتقرب ما أنت تؤمن بأنه يجي يبقى إذن هو يتقرب طب زراعا وباعا المسافات ليست عند الله قلنا هذا تقريب لمن للأدمي الذي يسمع تقريب للأدمي الذي يسمع وإلا فهذه دلالة واضحة جدا على الله يتقرب نعم يتقرب ولكن بلغتك أنت بما تعلم أنت شبرا وإيه وزراعا وباعا وهذا يعني قول الجمهور أولى من قول ابن تامية لكن قول ابن تامية يقبل على أنه خلاف معتبر هنا والخلاف هنا خلاف في إيش يا شطار ممتاز ليس الخلاف خلافا في التأصيل الخلاف في التطبيق لأن العقائد لا خلافة فيها مسائل الاعتقاد لا اختلافة فيها مفهوم هذا الكلام هذا هو وأيضا من هذه المسائل في قول اللاجر في أولا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسس به نفسه أكمله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في الآل الأخرى في اختم السورة إيش فلولا إذا بلغت الحلقوم وأكمله وأنتم حينئذ تنظرون أكمله ونحن أقرب إليه منكم الجمهور على قول ونحن الملائكة المقصود بين الملائكة. واستدل هذا الظاهر هنا ونحن أقرب من؟ الله. الله. هذا الظاهر. ونحن الكلام لمن؟ لله ونحن أقرب عليه منكم. لكن جاء الدليل جاء من السياق قال السياق يدل أو بعض العلماء قال السياق يدل على المقصود هنا الملائكة لأنه قال وقد خلق من ونعلم ما توسس به نفس ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ما ينفض من قول الا لديه يبقى اذا اهو الا لديه مفسره ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اللي هو السياق يدل على ان في قوله وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب يعني الملائكه الذين امرناهم بقبض, بقبض الروح اذا ذهبوا للمؤول بايش بالسياق ذهبوا إلى المؤول بالسياق وإن كان الرارح صحيح الذي الله به الآية على ظاهرها أيضا لكن الذي يقول بالتأويل هنا نقول له ما تعسفت ليش ما تعسفت ليش عنده عنده مسوغ عنده قرين النفذ يحتمل لكن نحن نقول الظاهر ونحن الله أقرب نعم الله أقرب من كل, من كل أحد ولذلك قال أربعوا على أنفسكم انكم لا تدعون أصمة ولا غائبة تدعون سميعا قريبا طبعا قال موسى الله اقرب لاحدكم من ايش من عنق الراهله من عنق الراهله ولذلك قال اذا قام احدكم يصلي فلات فلن قبل وجه فان الله قبل وجه اللي فاهم يقول يرفع ايده فاهمين الحمد لله جيد ايضا من هذه الامثله حديث السلام واختم به حتى يموت الجميع جميع جميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ظله لا ظل إلا ظله في, ظله في ظله إضافة الظل لله للفعلها. يوم لا ظل إلا ظله أيضا إضافة الظل لله فهنا هل هذه إضافة صفة الموصوفة أم لا عندنا الظاهر أنها إيه صفة الموصول وأخذ بها بعض علماء الحجاز كالشيخ ابن باز ومن وفقه قالوا لله ظل كما أن العرش له ظل كما أن الخلق له ظل فلله ظل وظل الله ظل يليقه بجلاله وبكماله وبعظماته قالها الشيخ ابن باز والجماهير من السلف والخلف وهذا نقله الحافظ ابن رجب في فتح الباري الكتاب الماتع ليته وأكمله قال إن الظل هنا هو ظل العرش يبقى ذهب ابن رجب إلى المؤول ذهب يا ابني اسمع بس ترتيب العلم صح كده لكن ذهب إلى ظاهر إلى المؤول احنا بنطبق ولا. ذهب إلى إيه المؤول ممتاز ذهب إلى المؤول وقال إذا كان ظاهر الحديث يوم لا ظل إلا ظله سبعه يظلهم الله في ظله قال في ظل هنا لا ليس ظل يبقى ذهب الى ذهب, ذهب الى المؤول ذهب إلى المؤول قال والقرينه عندي عامله قلنا وما القرينه يا ابن رجب قال حديث في مسند أحمد قال مسلم سبعه نفس السياق والنص سبعه يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله سبعه يظلهم الله في ظله قال في ظل عرشه في ظل عرشه يوم أنا ظل إلا, إلا ظل فهنا ذهبنا إلى المأول بالسياق سبحانك الله ورحمدك أشهد أن ألا أنت أستخبلك وأتبليك جزاكم الله